إلا الله وفهل آله مسلمون؟ مَنْ كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوّفت إليهم أعمالهم فيها نوّفت إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبقون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَاءَكَ الَّذينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنِهِمْ وَبْدِهِ وَيَتْلُهُ شَاهِدٌ مِن ويتله شاهد منه ومن قدره كتاب موسى إماما ورحمة ومن قدره كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَارٌ مُوَعْدُهُ فَلَا تَكُفِّ مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ